موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه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 لَهُ لحافظ قال اني لا يحزنني ان تذهب به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لانك له الذئب ونحن عصب ان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 من كذب قال بل سونت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون